بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب نحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدون اللَّهُ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى مَسَمَّا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِكُمُ الَّذِي فَضْلًا فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إلَ اللهَّهِ مَجعكُم وَوو عَ كلُِّ شيءَي إ قَد أَل إِهُم يَفْنونَ صُلورَهُم لتَخْفوا الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذاك الصدور وما من دابة في الارض إلا على الله لزر وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْنِي وَكُمُّ ايكم ايكم احسن عملا ولا ان قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر ان هذا إَِقَرنَا عَنهُمُ العذاَابَ إِلَ أَُّةٍ مَعَدُودَة لا يَقولُولٌ لا يَقولٌَُّ مَا يَحبِسُ أَلَا يَمَاتِيم لَسَ مَصْ فَ عَنْهُم وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا لِنْسَانًا مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأْمُسٌ كَفَر لَأَيْنَ ذُقْنَا هُنَعْمَا أَبَعْدَ ضَرَّ أَمَسَّتُهُنَ يَقُولَن لَيَقُولَنِ ذَهَبَ السَّيَأَةُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى وَضَ صدرك أي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 لَهُمْ نُوفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أولا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 ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لشهادها الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بلا آخرتهم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم يَعْنُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا لا لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فلا وَاخْبَتُوا وَاخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا مثل الفريقين كنعما ولا صم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد رسلنا نوحا إلى قومه إني لكم, إني لكم نذير لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٌ فقال الملأ الذين كفروا منهم قَوْمِي مَا نريك إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ تَتَّبِعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَاذِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ ظَنَنَّاكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يوتيهم, لن يوتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إِنِّي إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ وَإِنَّمَا يَاتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءُ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنَ رَدْتُ أَنَنْصَحَ لَكُمْ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 وَأُوحيَ إِلَى نُوحٍ نَّنُوهُ لَيُؤْمِنَنَّ مِن قَوْمِكَ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ سَمِعَ الْقَوْلَ فَلَا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ لَمْ يَنْظُرُوا إِلَّا كَنَارٍ مُسْتَعِرَةٍ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ فَمَا نَحْنُ مُسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّوحُ وَفَارَتِ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَن آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِن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 يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَا وَيَا سَمَاءَ وَقُلِ الْعِي وَغَيْضَ الْمَاء وَقُطِعَ لَمَّا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ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 تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قبل هذا فاصبرن العاقبة للمتقين وإلى عاد نخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا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 يُنزِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِيدُكُم وَيَزِيدُكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني واشهد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 وآخذ إِنَّ اللَّهَ هُوَ آخِذُ بِنَصِيرَتِهَا على رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ بَلَغَتْكُم مَّا أُرْسِلْتُ به إليكم وَيَسْتَخْلِفُ رَبّ قَوْمًا غَييرَكُمْ وَلَا تَظُّونَهُ شيءَيْ إِ رّ على كُلِّ شيءَيِْ حَفِي وَلَمَّ جَ ونجينا هودا والذين آمنوا معهم برحمة منا ونجيناهم من عذاب غدير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 قَدْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ عُدْ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ إ لَررضِ وَسْتَع مَلَكُ فيِيهَا فَستَفرِر سَُّتُُ إلَ ي إِ رَنَ ب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 وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي فَمَن يَنْصُرُنِي مِنْ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَ لِيَ غَيْرَ خُسْرٍ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ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 فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَتْ مَتَاعُكُمْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ لَجَّيْنَا صَارِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ القوي وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبَرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْرٍ حَنِيرٍ فَلَمَّا رَأَتْ صِرُوا إِلَيْهِنَ كَرِهُمْ مَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّمَا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُطَغِينَ وَامْرَأَتُهُ قال حَيْثُ كُنْتَ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إن حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا, يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم نواهم منيب يا هذا انهم قد جاء ان ربك وانهم اتيهم عذاب غير مرد ود جاءت رسلنا لوطا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 قول لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمنا ما لنا في بناتك من حق وان انك لا تعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه لواوي الى ركن شديد قالوا يا لوط رَسُولُ رَبِّكَ لَن يَصِلُ إِلَيْكَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ نَصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء سَوْمًا مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بِبَاعٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غيره. وَلَا تَ قُصُمِك يالَ وَمزَ إِن يَأَرَكُم بِخَي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 بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنِ ترى كما يعبد آباؤنا ان ترى كما في اموالنا ما نشاء انك لا قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما نريد ان خالفكم الى ما نهاكم الى ما نهاكم عنه ان نريد الا للصلاح استطعت وما توفيق الا من عليه توكلت واليه انيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح قوم نوحنا وقومه ودنا وقوم صالح وما قوم لوط من من تَبْعِيدْ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِن لنرك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراء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 وارتقب اني معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه من وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد رسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعون نَرَاهُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقُودُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَغْرَقَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بيس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليه فَصِيدَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمُ آرَاهُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ, دون الله من من شيء إلا مما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة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 شؤم ود وما نوخرهم الا لاجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فام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 مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير من قول وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنْ كُلٌّ لَمَا لِيُوفَّيَنَّ ان رَبُّكَ أَعْلَمُ لَهُمْ إِنَّهُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير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 الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا من, من, من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 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَهُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ وإنما من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظته ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَا كَانَ تَقُولُونَ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا وإله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع لمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون